الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولله واتبعه داه وبعد أبناءنا الطلاب انتهينا بفضل الله تعالى وتوفيقه من شرح الربع الأول من مختصر الشيخ خليل بن إشحاق في مذهل الإنان نالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه وهو وضع العبادات ونشرع إن شاء الله تعالى في شرح الربع الثاني من هذا الكتاب النفيس حسب التقسيم الذي سار عليه تسير من من راح المذهب كالإمام القرفي والشيخ عليش وغيرهم من تقسيم الكتاب إلى أرباع أربع والربع الثاني من الكتاب يبتدأ بباب الزكاة الزكاة بالذال بنعنى الذبح. وهي تختلف عن الزكاة التي هي العبادة التي فرضها الله عز وجل علينا كركن من أركان الإسلام الخمسة وبعض العامة يخلط بينهما فلا يميز بين الزكاة للذال والزكاة للذين والمصنف بعد أن انتهى من الربع الأول ابتدى الربع الثاني لكتاب الزكاة وعقبه بكتاب الظاحث ولماذا كان هذا الابتداء أبناءنا الطلاب قال بعض الشراش لأن هذا بنثابة التتم لكتاب الحج لأنه سبق لنا الكلام في نسباب الحج لأن المحرم يطالب بأن يربح هديا أو ينحره على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية وسبق الكلام عن ذلك تفصيلا في موضعه وبالتالي يحتاج الإنسان إلى أن يعرف كيفية الذكاء أو كيفية الذب حتى أن المصنف رحمه الله أحال العيوب الواقعة في الهد ومسألة السن والشروط ونحوها أحالها على كتاب الأضافر باب الذكاء يجتمل على أنواع الذكاء المشهورة التي هي الذبح والنحو والعقر ولا يموت به على نحو ما سيأتي تفصيل. والمصنف عادته لم يعرف هذه الأمور ولم يذكر حكمتها أو الدليل عليها، وكما عودناكم دائما في شروحنا أننا نبتدع كل باب أو كل فصل بالكلام عن التعريف وعن الحكم وعن فكمة التشريع وعن التدليل أو الدليل على هذا الأمر. بالنسبة للذكاء في لغة العرب هي مأخوذة من الفعل ذكة ومعناها التمام يقول عن اللغة ذكيت الزريحة إذا أتمنت ذبحها وذكيت النار بمعنى أتمنت إيقادها والرجل إذا كان فؤاده تاما وفهمه سريعا قيل عنه ذكي بالذات ويجمع على أذكياء أما الزكاة في الشرع سمعناها السبب المتوصي به إلى إباحة الحيوان البري وأنواع الزكاة عند الفقهاء مختلفة بعضهم يرى أنها ثلاثة وبعضهم يرى أنها أربعة والمشهور أنها أربعة الذبح والنحر والعقر وما يموت به كنحو الجرات والحشرات الصغيرة لكن الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه يرى أنها خمسة أنواع يرى أن هناك عقرب في الصيد البري ويرى أن هناك ذفع في العنم ونحر في ذي النفري ويرى التخيير في البقر مع أفضلية الذب. ولكن المشهور أنها أربعة بالنسبة للذبش والنحر طبعا سيأتي الكلام تفصيلا عن هذه الأنواع من حيث التعريف والضوان بالنسبة للذبش والنحر هذان الصنسان أو هذان القسمان يفعلان بالحيوان المشتأمس وبالحيوان البري إذا قدر عليه الإنسان نحن نعلم أن الحيوانات إما أن تكون حيوانات برية كحيوانات العابة أو تكون حيوانات مشتأمسة وهي التي تربى في البيوت ويقوم الناس على رعايتها فالذبح والنحر يحتصان بهذا بالحيوانات البرية المقدور عليها وبالحيوانات الإنسية أي المستعملة في البيوت أما العقرب فإنه يقع من الإنسان للحيوان الوحشي الذي عجز عنه والعقرب هنا بمعنى الصيد وأما يموت به من تأثير الإنسان على جهة الإجمال مثل الرمي في الماء الحار أو الرمي في الماء البارد أو قطع الأبنح في الجراد هذا ينطبق على كل الحشرات أو كل الهوان الصغيرة التي لا يتأتى فيها الذبح ولا يتأتى فيها النح ولا يتأتى فيها العقل لكونها ليست لها دم شاش كل نوع من الأواع الأربع هذه له زي ما قلنا أصنافه التي يفعل فيها لأن كل الحيوانات ليست على شكل واحد هناك حيوانات كبيرة في الحجم وحيوانات صغيرة وحيوانات يصلح فيها الذبح والنحر وحيوانات لا يفصل فيها إلا الذبح فقط كالطيور والنحوا ولفظ الحيوان كمان على إطلاق من من حيث إطلاق على كل ناس والإنسان من الكائنات فيشمل الحيوان ويشمل الطيور ويشمل الحشرات لكن في التصنيف العلمي للحيوان الحيوان رتبة والطي الرتبة والحشرات رتبة والزواحف رتبة ونحو ذلك نوع الشهير من هذه الأنواع أبناء الطلاب هو الذبح، لأن الذبح هو الذي يدخل في أفراد كثير من أفراد الحيوانات اللي الإنسان بيأكل لحمها زي الأغنام والمواشي زي المواشي تشمل الأيل والبقر والغنم، مخصصة الغنم والبقر والطير من أجل هذا المصنف رحمه الله ابتدى بالكلام عن الذبح، لكن إحنا قبل ما ندخل في كلام المصنف هنذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن شنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التصنيف أو على هذا التقسيم. الأنواع الأربعة ورد ذكرها في القرآن والشنة يعني ورد ذكرها على سبيل التسمية ما عدا ما يدخل في هذه الأنواع الأربعة يدخل في عداد المحرمات يعني الحيوان إذا لم يدخل في هذه الأربعة جدف أو نحر أو عقر أو ما يموت بنفسه أو ما يموت به دخل الحيوان في ذلك في عداد المحرمات زي ما جاء في القرآن الكريم عن المخانقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وهذه حيوانات أصيبت بخنق أو بتردي من شارق أو مرتفع أو مطحت من قبل حيوان مفترس أو نحو ذلك أو وقذت من قبل حيوان أو آلة أو نحو ذلك فدخلت في عداد المحرمات على نحو ما هو معروف في كتاب الله عز وجل وعلى نحو ما سيأتي إن شاء الله تعالى فينا الكلام عن المباح وعن المحرم من الأطعمة الزج ورد صريح في قصة البقرة بقرة بني إسرائيل قال تعالى في الكتاب العزيز وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِخَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً وبعدها بآية بآيات قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون إليات 67 والآيات 71 يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضهما أن الفكاة في الحلق واللبة وهذا دليل على مشروعية الذبح وأن البقر مما يذبح من الأنعام وفي قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام قال تعالى في كتاب العزيز وفديناه بذبح عظيم والذبح هنا بمعنى المتبوح والمشهور أو المعروف عند جمهور أهل التفسير إن الذبح هنا هو الكبش العظيم الذي فدى الله عز وجل به سيدنا إسماعيل نفهم منها إن الذب يجري في الكداش يعني يجري في الغنم ويجري أيضا في البقر كما جاء في قصة في بقرة بني إسرائيل أما النح فورد على جهة التعميم أو على جهة الإجنال في سورة الكوسر قول الله تعالى إن أعطيناك الكوسر فصلي لربك وانحر إن شأنك هو الأبر لكن النح هنا بالمعنى العام ل التي تسبح في في الأضافي فيشمل ما يسبح منها وما ينحر يعني هنا النحر يعني اطلاق نفظي على كل ما يتقرب به في يوم عيد الأضحى مما يسبح أو مما ينحر وبالتالي النحر هنا يشمل الأنواع التلاتة يشمل الذبح ويشمل النحر ويشمل العقل ويشمل كل ما يصلح في الوصية أو كل ما يصلح في الهدي ولكن العلماء قالوا أن يمكن أن أحد النوعين السابقين يحل مكان الآخر روية في صحيح البخاري قال ابن زريج عن أعطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزي ما يذبح أن أنحره قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاذا والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج اللي هي العروق الموصلة الدم للمخ زينا هيأتي في الكلام عنها فصلين قلت فيخلف الأوداجة حتى يقطع النخاعة قال لا إخاله أي لا أظنها ويروى عن عبد الرحمن عن حماد بن سلم عن أبي, العشر عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أنا تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعمت فيه فخذها لأجزائك الحديث مروي عند إمام التلميذي والنساء والنمجل لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه ضاعف الحديث الـ الـ الإمام القرافي وهو إنك المجهة المعروفين يأتي بكلام طيب في مسألة حكمة الأنواع السابقة وكيف يمكن إن, أن بعض هذه الأنواع يحل لمحال الآخر يقول رحمه الله أصل ذلك أن المقصود بالفكاة الفصل بين الحرام الذي هو الفضلات المستخدرة وبين اللحم الحلال بأسهل طريق على الحيوان أو بأسهل الطرق على الحيوان فما صالت عنقه كالإبس فنحن أسهل لزهوق روحه لقربه من الجفد وبعد الزفل منه والزفل في غانا لأسهل عليها لقربه من الجفد والرأس نعا ولما توسطت البقر بين النوعين جاز الأمران الكلام الإبام القراطي هنا يا ابناء الطلاب كلام طيب جدا من النحية التشريحية يعني واضح أن الإمام القراسي رحمه الله تعالى عليه كان عنده دراية بهذا الجانب وكثير من العلاق المسلمين عندهم دراية ببعض الجوانب الطبية يعني هو يرى أن مناسبة النحر للإبل بسبب طول العنو فيكون النحر أسهل لأن الجمل بالنسبة للإنسان أعلى وأفهم وأكبر من الإنسان بكثير وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يتحتم في الجمل بالزبط لكن بالنسبة للطعن بالحربة ونحوها يستطيع بالنسبة للغنم والماعز الإنسان يستطيع تحكو فيها نظر لسقر حسمها وإمكانه إن هو يطيبها ويرجعها عن الأرض ويتحكو في ذلك بيسر مسهول بالنسبة للبقر البقر فيها توسط بين الاثنين يعني البقر يصلح إن هو الإنسان يتحكم فيها بسفح ويصلح أن يتحكم فيها أو أحيانا قد لا يتحكم فيها بذلك في ينال منها بالنفس النوع الثالث وهو العق أو الصيد هو الوارد في القرآن الكريم المشارلي في قصة في الناقة ناقة سيدنا الصالح عليه السلام و... وما حدث مع قومه بشأن الناقة حينما تواعدوا أن يعقروها فعقروها قال تعالى في سورة الشعراء فعقروها فأصبحوا نادمين وقال جل شأنه فعقروا الناقة توعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعلينا إن كنت من الصادقين هو القمر ونادوا صاحبهم فتعافى سعقف والصورة الشمس كذلك هنا العقف ورد في قصة الناقف التشمية ورد في قصة أن مما يدل على أن الأصل في العقف الأصل في الإبل العقف بس هنا الأصل اللي للنحر ولكن هنا العقرة هنا وقع منهم على سبيل الإيذاء على سبيل الإيذاء النوع الرابع ما يموت بنفسه مثل السمك والجراد وده ورد ذكره في الحديث المشهور حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحود وأما الدمان فالطحال والكبد والحود يطلق على كل أنواع السمك يعني إذا أطلق لفظ الحوث من ناحية الثقرية فالمراض به كل أنواع الأسماء وإن كان العلماء يميز يحود بأنه سصيل من سصائل السمك وحديث سيدنا بحرار رضي الله عنه أرضاه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به أعطشنا أفنتوضأ به وفي رواية أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته والحديث ده حديث واشع الاسترلال وفيه دلالات شقية ودلالات وصوليها مددا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن سؤال في بعض المواطن أجاب بإجابتين مش إجابتين مختلفتين لا أجاب بإجابة على سؤال السائل وإجابة أخرى لها صلة بي يعني هو الرجل جاء يسأل عن نسألة التوضع بماء البحر فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه فائدتين فائدة إن ماء البحر طعور يسرق التوضع به يعني طعب في نفسه ومطاهر لغيره كما تقدم اللكر والتفصيل في باب المياه في الكلام عن المياه وفي نفس الوقت كأن النبي صلى الله عليه وسلم استشفأ واستنتجا إن قد يأتي سائل آخر فيسأل فيقول يا رسول الله ما حكم ميتة البحر يعني ما حكم سمك البحر لأن سمك بعض خروجه من الماء بفترة بينوت فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بإجابة تصلح لهذا السؤال ولسؤال آخر قد يأتي فينا بعد بأن الحل ميته هذه الأنواع الأربعة زي ما شفنا وردة نصة يعني وردة تسمية الخاصة بها في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سوى ذلك من الأنواع الأربعة أي ما مات إذا مات الحيوان بهذه الطريقة أو بطريقة من هذه الطرق الأربع فعلا أنه مما أهل الله عز وجل لا يخرج عن هذا الإطار لكن إذا خرج الحيوان عن هذا الإطار وزه زهبت روح أو ذهب طروطه بغير لا تقدم سواء ما ماتت بالنفس أو مات بإنسان قتلها بدون وسيلة تذكية بدون وسيلة ذرسها فكل ذلك مما حرمه الله عز وجل مصداقا لقوله تعالى في كتاب العزيز إنما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير داغ ولا عالم فإن الله غفور رحيم اللا... الـ الـ الـ الآية الثانية في المئلة فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بالي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السابع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفر الآية لما نيجي ننظر أبناء الطلاب إلى حكم التشريع في حل الذبائح طبقا لهذا المنهج التشريعي السمح وعدم حل ما عداه نجد رحمة طيبة جدا ورحمة واسعة من هذه شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الجوان التذكية على هذا على هذه الطرق فيها رأفة ورحمة بالحيوان أو الطير المراد أكله. لأني التزكية بهذه الطريقة لا تشمل على تعذيب لنفس الحيوان أوروس والعالم الغربي الآن بعد أن اتجه إلى الزفري إلى إزهاق الروح بالكهرباء وبالغازات القنقة وبوسائل الذبح الإلكترونية اللي هي تقطع رؤوس الحيوانات أو الطيور في لحظات سريعة أو بمسدس كهربائي كما يقولون أو مسدس كيميائي أو لأحد ذلك كل هذه الطرق سبحان الله لم تثبت جدواها من الناحية الشرعية ولم يثبت فائدتها من الناحية الصحية وإنما هي فيها نوع من التعذيب للحيوان وفيها نوع من حبس الدم في داخل الحيوان ولذلك لا يؤمن أكل مثل هذه الزباح وإن كان استنتجوا لها أراء فقهية بالجواز فإلا إن شريعتنا السمحة لها السفق ولها الصدارة في هذا الجانب في هذا التشريع تشريع التذكية الزبح أو التذكية بناء على هذه الطرق الأربعة بتنقي بدن الطرق الثلاثة طبعا بتنقي بدن الحيوان وينتج عن ذلك دم الحيوان يتم تصفيته بشكل صحيح سفاد اللحم وتعفنه ينتج عن الهباس الدم لكن إذا ذبح الإنسان بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها فإن هذا يضمن إن اللحم يأكله الإنسان، أو اللحم الذي يأكله الإنسان يكون لحما طيبا الإسلام يميز شعيرة بيميز أمّة الإسلام عن غيرها من الأمم بهذا التشريع السمح لأن الإسلام ينأى الإنسان عن آتي الخبائس والمحرمات، ويجعل الطعام الذي يتناوله الإنسان والشراب من الطيبات فطعام والشراب مما يعين الإنسان على الحياة. من يعينه على طاعة الله عز وجل ويعينه على عبادة الله عز وجل لأن بحياة الإنسان تقوم الطعام وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان أن يأكل خريسا أو يأكل نجسا أو يأكل محرما ولكن شرع له هذه الطرق ليستبيح هذه لحم الحيوان بشكل صحيح ولذلك لما تيجي تشوف مثلا في عيوه الأضاحي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني تلاقي الشلاع الاسلامية منعت التضحية لماذا؟ بالعوراء والعرجاء والمنتنة الرائحة والبخراء ونحوها ونحوها من العيوب التي سترك فيها لماذا؟ لوجهين برجين جدا الوجه الأول من هذه طاعة للناس سبحانه وتعالى وعباده والعبادة لا يصفح إلا أن تكون بأكمل هيئة أو بأفضل شيء والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب الملمح الآخر وده ملمحان جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يأكل لحمة طيباً سينقى له عن التضحية بيش لهذه الحيوانات المريضة أو المعيوب انتهينا من هذه المقدمة نشرع في كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه في ذكر كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه وهو يبتدع الكلام عن الذبح وعن النحر يقول رحمه الله باب. الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التنا. وفي النحر طعم بلبة وشهر أيضا لاكتفاء بنص الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة وإن لم يغد لا صدي ارتد وذبح لصنن أو غير حل له إن سبق بشرعنا وإلا كرها كذي زارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسل في ثمن خمر وبيع به لأخذه قضاء وشحن يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وزكاة خنفة وخصي وفاسق وفي ذبح كتابي لمسلم قولا النص زي ما احنا شايفين اشتمل على عدة مسائل تتعلق بالذبح واستعلق بالنسبة احنا سبق لنا الكلام ان انواع الذكاة اربعة اولها واشهارها الذبح والذبف بفتح الذب معنى الشق لكن في الشرق شق على وجه مخصوص. يعني هو ذات لأنه الشق شق اللحد بس في الشرق المقصود به شق بشكل معين الذبح بالكسر هو ما يذبح من النعم يعني يطلق عليها مذبوح وذبح قال تعالى وفديناه جديد فن عظيم وذبح هنا لنعنى المذبوح والذباح جمع ذبيحة ويطلق على المذبوح أيضا ذبيح الذكر والأنثى يطلق عليها زريحة. الإمام ابن عرف يقول إن الزريح لاقض لما يحر بعض أفراده من الحيوان لعد ذكائه أوشل بها عنه ونا يباح بها نحذورا عليه. المصنّد يعرض الذكاء إنه قطع مميز يعني شخص مميز ينأكحو تنام الحلقوم والوجين من المقدم بلا قبل كنا. واضح من كلام المصنف ان الذبحه له شروط هذه الشروط تقع في الذبحه وشروط اخرى تقع في الذبح نفسه وطبعا شروط النزبوح معروف انه يكون مما يحل اكله الذبحه ابرز شروطه شرطين ان يكون مميزا والتمييز سبق الكلام عنه مرارا في ابواب العبادات ان التمييز لا يشترط فيه البلوغ يعني التمييز لو اشترط فيه البلوغ فممكن يكون صبي مميز غير بالغ ولكن يحسن التصرف فبالتالي شرط التمييز قالوا لا تصح الذكاء غير المميز من الصبيان غير المميزين او الناجنين او السكراني ولماذا اشترطوا التمييز قالوا إن الذكاء تفتقر الى النية والنية في الذكاء أمر مجمع عليه عند الفقهاء والنية لا تصح من هؤلاء وبالتالي لا تصح الزكاة منهم لنادي هذا يذكر بعض الفقهاء أن زبيحة من لا يعقل من المجنون أو السكران لا تؤكل حتى ولو أصابوا الذبح أو زبحوا بشكل سليم لعدم القصد فهنا شرط التمييز ليس المقصود منه يعني إجازة الزبس أو بعض الزبس بقدر ما هو المقصود من قضية ليه؟ الشرط الثاني كون الزاجع يناكح لفتح الكاف أو زاكة يعني يعني يحق للإنسان أن يتزوج منهم. بنعم إن الكتاب المسلم والكتابي يشمل المسلم والكتابي. لكن المجوسي والمرتد والزنديق والصاغية ونحو ذلك لا يصر أن نحن ننأح نساءنا لهم. فالتالي لا يفسر الذبحهم. المصابس بيشترط هذا الشرط، بيشترط هذين الشرطين. الذبح بقى نفسه يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين. إحنا نعلم إن الحلقوم والقاصب الهويا اللي يجري فيها النفس، والودجين هم عرقين في صفحتي العنق أكثر عروق الدم تتصل بهنا عرق يمين وعرق يسار وهم يعتبر بيوصلوا الدم للمخ إذن عملية الزفح لا تتمن إلا لقاطع هذين العرقين والحلقوب لقاطب الهوائي الزفح من شروطه أيضا أن يكون من مقدم العنق وليس من المؤخر ولا من الجنب يعني الزفح يأتي من مقدم العنق لكن الزفح من الخلف لا يعتبر ذرحا والزفح من الجنب لا يعتبر ذبح. الشرط اللي بعد كده ان الانسان ازدارع ما يرفع في الفكين الا بعد تمام عملية الزبح وده خطأ بيقع فيه كثير من الناس ان يرفع الفكين وينزل بها يرفعها وينزل بها وده ايلام او تعذيب للحيوان وفي نفس الوقت إخلال بشروط الزبح لو حصل من ان الزبح رفع ايده قبل تلون الزبح فهنا يعتبر الزبح لم تقيم وفي هنا بقى تفصيل واشئة جدا للفقهاء المذهب في مسألة الرفع ومدة الرفع أديه وهل لو رفع عياده مثلا ليستبدل فكين بفكين وهل لو رفع مثلا لحد ينادي عليه أو حد يكلمه أو رفع مثلا لياخذ مكانه الطبيعي يعني يادي الناس مثلا في البيت في تفصيل واشئة جدا للفقهاء خلاصة الكلام في ده كله أنه هو لو أنفذ بعض النقاط بعض المقاتل علينا وعاد لها طول مسافة أو طول مدة زمية فلا تؤكل لكن ما عدا ذلك تؤكل اتفاقا أو على مراجح الأقوال من المذهب مسألة البعد زي مؤنية تفصيل واشا للفقراء ويوردوا فيها إيه؟ كلام طيب في مسألة البعد والمسافة المصنف رحمه الله ما أشرفش إلى قطع أي شيء إلا الحقوم الوجودية لكن بعد الصباح قالوا لا هل يشترق قطع المريء؟ قالوا لا يشترق قطع المريء هو المريء أو عرق أحمر تحت الحقوم يتصل بالفم ورأس المعدة والكرش أو الكرش كما تقوله العامه ويجري فيه الطعام منه إليها يعني يجري الطعام فيه إلى المعدة لا يشترق قطع هذا الجزء الزبس حكمه الأصلي الجواز وهو سبب بالتالي في طهارة المزبوق في جواز أكل ما لم يكن من المحرمات يعني هو الذبح شرب لإباحة أكل الحيوان الحلال لكن لو ذبح حيوان حرام هذا ليس مبرراً للأكل الذبح قد يكون واجب مثل الهدايا والصدو في في الحج وقد يكون واجب لو النساء خاف على الحيوان الموت يعني كالرعي مثلا يرى البعينة توشك أن تموت فيجب عليه هنا أن يزبح والذبح قد يكون مجتحد مثل الأوضحية والعقيقة والذبح قد يكون حرام مثل الزبح غير الله وذبح مال غير بلا ضرورة لأن أحيانا الإنسان يذبح مال الغير بلا ضرورة زي لو مر على بعينة أو مر على ناشية فوجدها مشرفة على الموت وبإمكانه أن يخلصها أو يحللها بالذبح سليزبحها ذبح نحر بقى والنحر في اللغه بقى هو الصدر او وجمع مناصور ونحر الصدر اعلاه وخيلها وموضع القلاده منه والذعير ينحر نحرا لو طعنه الانسان في منحره حيث يفض الحلق من اعلى الصدر والنحر في اللبه زي زي الذبح في الحلق يعني هو هو عليه نحر لأنه يقع في نحر يعني في صدر البعير أو في صدر الحيوان. والذغال النحر أحد والنحر طبعاً أحد الأنواع المشار المشهورة وعرفوا العلماء لأنه طعم شخص مميز ينأيح في لبته الحيوان الذي ينحر بلا شتراط لقطع القين ولو دزين على مشهور المذهب. في طبعا تشر الآخر في المذهب دون التشر الأول. بيكتاب فيه قاطع نصف الحقوم والودا جي يعني إذن النحر زي ما احنا شايفين نفس الشروط تشترك في الشخصي لكن ما فيش شرط إيه شرط قطع الحقوم والودا والنحر حكمة النحر في هذه المنطقة إن الموضع القلب قريب منها فالآلة تصل منها إن القلب السرعة سيموت الحيوان سريعا عشان كده ما يطلقش المحر من ظهر الحيوان او من قساء او من رأسه لكن المحر في الصدر فكانت التذنية مناسبة للموضع نفسه اتكلم بقى المصنف على ذبائح السامري والمجوسي المنطقة اليهودية والنصرانية واشر حقم اكل ذا بيسيته المصنف رحمه الله يبالغ في شرط الزابر او في الزابح نفسه فيقول ان لو كان ثانري او مجرسي وتنصر احدهم او تهوى فانه يقر على الدين الذي انتقل عليه ويسير له حكم الكتاب من نحن نأكل زبيحته وبقية الاحكام العصر ودي مسألة هامة جدا ان طبعا الثانري نسبة الى الطائفة تسمى السامرة من طواف اليهود يبتصل نسبهم بيعقوب عليه السلام هذه الطلافة تسلم من مدعوث موسى وأهرون ويوشع ابنون وتلك ضخية الأنبياء ولا تؤمن بالمعاد الجسماني كنصارى ولا يرون لبيت المقدش فرمة كاليهود ويحرمون القروم من جبال نابلس. ويدعمون أن لإليهم توراه بدل أحبار اليهود يعني هم من من اليهود تؤمن بأملياء فقط معينين ولا تؤمن بروحيت أملياء بني إسرائيل. زيهم زي الرافلة كده اللي هم مؤمنوا بوقوع الإمامة في الاثناشر إمام التدعيم لهم ولا سلموا بما عيا أو ما عدا. وزي في بعض العلماء أوجت شبه ما بين الرافلة وما بين اليهود في هذه العقائد يعني. المسائل اللي نتكلم عنها. أن يفترض في إباحة المذبوح اللي تقدم ذكره أن يذبح لنفسه ما يراه حلالا عنده، وهذا أمر يحترز فيه عن نقطتين هامين. النقطة الأولى إذا ذبح الكتاب للمسلم فيها خلاف من حيث أكلها وعدم أكلها. النقطة الثانية إذا ذبح لنفسه ما لا يراه حلالا عنده، وثبت تحريمه علينا عليه بالشرعنة مثل الذف والقمل والحمر الوحش والنعام والإوز وأنا ذلك وكل ذا وكل ما ليس بمشكوك الضفر ولا منفرج القوائم فلا يخلي أكله عنهم وبالتالي لا يوزن أكله وإن لم يثبت تحريمه عليه شرعنا بل بإخبارهم مثل الطريفة فيكره أكله كما يأتي عند قول المصنف وإلا كريه يعني هو عايز يقول إن ال عايز يقول إن هؤلاء السني والمجوسي إذا انتقروا للديانة اليهودية أو انتقروا للديانة المصرية تؤكل زبيحتهم. تؤكل زبيحتهم. لماذا؟ لأنهم بعد انتقالهم إلى هذه ديانة أصبحوا من سهل الكتاب. بس هنا افترضت نقطة هامة جدا اللي هي إنه يذبح ما يراه حلالا عندهم. يذبح ما يراه حلالا عندهم. وبالتالي الكتاب لو ذبح للمسلم شيء خلاف أكله. النقطة الثانية لو لو الكتاب يذبح لنفسه ما لا يراه حلالا عنده وسبب التحريم عليه هذا أيضاً لا يؤكل ال زي ما قلنا المحقوق الظفر ونحو ذلك ليس المحقوق الظفر وكل ما له ظفر والطريفة الطريفة دي معروفة عند غير المسلمين إن الزبيحة توجد فأسدة الرئة يعني مستثقة بذار الحيوان فهي دي محرمة عندهم لأن دي علامة على أنها لا تعيش من ذلك هذه هذا النوع من الزبائح لا يؤكل عندهم ولا يتجري عليه فيهم الزكاة وهي تشبه عندنا ايه تشبه عندنا منفذه المقاتل وبالتالي هو هنا التحريم عليه لم يثبت بحرقه بل ثبت باخداريه بي يقرى اكله يقرى اكله ونحن نقول ذبح الذبح الشرط نفسه أنه لو ذبح من الكوع الذي هو حلال له سواء ذبح من نفسه او لضيف لكن لو ذبح من كوع الذي ليس بحلال له فإن هذا الذبح لا يعتبر كما لو زبح الكتابي الأوز لضيافة المسلم مثلا من المسائل المتعلقة بذلك أيضا بمسائل زبح الكتابي إن تصحي زبسته أو تصحي زكاته ولو علمنا أو شكاتنا أنه يأكل الميت في هذه الحالة يوجد أن نحن نأكل بشرط أنه ما يغيبش عليها بأن يذبحها بحضرتنا معشرة مسلمين يعني ما يذبحهاش بنلق او بمكان قعين يعني النشيج من عنه، والمكلم مصنف. إن لم يغضب، في الحقيقة شرط في أكل الميتة، في أكل الميتة من الكتالين. وعليه فإنه إذا لم يكن من أكل الميتة فلا يشعر فيها عدم الغيبة، عدم الغ الغيبة. وإننا يعتبر حضور من يعرف الزكاة الشرعية ولو صغيرا مسلما مميزا عن المسألة دي مهمة جدا فيما يتعلق بذبح الكتابي لو احنا شكلت في إنه يأكل الميتة نذبح لا نأكل ذبحته بس بشرط إنه نعرف شعرنا يعني نعرف شعرنا وقت الذبح بأن يحضره أحد المسلم حتى ولو كان ولد صغير يعرف الزكاة ليدل للمرتد الصغير المرتد المصنف قال عنه يشترط كون المميز باقي على دينه فلو ان فيه صبي ارتد ولم يقتل في الردة وذبح فذبحته لا دوكل والمصنف ذكر هذا الكلام لماذا قالوا لان هو لما ارتد وهو صبي طبعا الرأي الفقهي في ان هو حيبقى بلا قتل لانه ليس مكلف لو قام بهذا الصديق في خلال الفترة اللي هو أوهم يعني أوهم يسنا أو أفق فيها قتله بسبب الردة هذه الفترة قد بعض يتوهم بعض الناس إن زريحته تؤكل لا هي زريحته لا تؤكل في هذه الفترة نسألت الزريعة لس أصنام أي شيء ذبحه الكتاب للأسنان لا يؤكل لماذا لأن هذا مما أهله به رعايل الله تعالى مضمون منصوص عليه الصلاة والسلام إذا بإنه من المحرمات لو انتم باسم الصنم بدل من بسم الله لكن لو ذكر اسم الله تعالى عليه فيؤكل تغليبا لاسم الله تعالى لأنه يعلو ولا يعلى ما ما يقصده أن يختصه بالصنم مع ذكر اسم الله تعالى إذ لا يصدق عليه عند ذكر اسم الله تعالى أنه ذبح للصنم لا يستحقه دون غيري في ذا في جام يعني, يعني هو عايز يقول ايه ان ان, إن هو لو جه مثلا الزرع وقال بسم الله وبسم الصنم نغلب اسم الله سبحانه وتعالى <تصفح> حتى لو أو أو لو قال اسم الله وزمه عند الصنم فنغلب ايضا اسم الله لان العبرة هنا مش بالموضع العجرة بالنية والقصد والعبرة دينا سمع عليه مسألة هذبة جدا جدا اشار لها المصنف دلما. مسألة الجذار من النصارى من اليهود المصنف اشار اعتراد اتخاذ الكتابي جذار في اشواق المسكنين لانه غير ماصح لهم ويكره ايضا اتخاذه جذار في الديوت بناء على القول بصحة اجتنابتي في الزبس لأنه عندنا جذار نصراني فاتح محل جذارة للزبس المصنف اشار للقراع ودي مسألة مهمة لان هنا لا ينصح لهم في مسألة الزبس وفي مسألة الامانة زي ما يكره ان يكون جذار في اسواق المسلمين يكره كذلك ان يكون جذار الديوت وذلك المسلم في أيام الأضاحة وأيام الأعياد لما بيمروا الجزارين في الشوارع لناديه على الناس في الشوارع والطرقات من عنده زبيحة لنادي الناس بحلوه ينبغي لنا أن يتحرق أن يكون الجزار مسلم وإن كان هنا حكم مكروه مش حرام الأولى أن ننفع المسلم لأن المسلم نأمنه على ذريحتنا وعلى طعامنا هو يصح استنافته في الدبشه شيء الراحي ونحيه البيئه الانعام والاحوان الكثي اللي استعمله في العيد الدين اساله ايضا من المسائل الهامه اللي اشار لها المصنف التاجر المسلم يكره له ان يبيع للكفار النعم التي ربحنا في اعيادهم ويكره له ان يؤجر دابته او سيارته للكتابي لاجل العيد ويقرد المسلم أن يعطي اليهود ورق النخل ليريده وما أشبهه المسألة دي بتثير تساؤلات عند كثير من الناس في عياد النصارى وأعياد المسلمين وكيفية عياد النصارى وكيفية تعامل المسلمين بشأنها والمسلمين بيفرطوا في هذا الجانب جدا جدا ويتعاملوا مع عياد النصارى كما لو كانت هي عياد المسلمين المصنف بيقول إن ده كله مكروه للمسلم مكروه لأنه يبيع مواشيه لنصرانية البحثة في أعياده مكروه أنه يبيع مثلا أدوات لبس أو لعب أو طعام أو شراط يعني باختصار مكروه أنه يعين يعين النصارى على أعيادهم أو يعيد اليهود على أعيادهم الباطلة من مثل هذه الأمور طبعا في بعض العلماء لم يقفوا عند الكراهو إنما ذهبوا إلى ما ما أعلى من الكراهو ما هو أعلى من الكراهو ذهبوا إلى التحريف النون بن القيم رحمه الله تعالى عليه في كتابه أحكامها للجنة يتكلم بتفصيل في جسل هذه المشائل نأخذ كده من كلامه مثلا بيقول إنه رحمه الله إنه كما أنهم لا يجوز لهم إظهارهم يعني إظهار عيدهم فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهلهم وقد صرح به الفقهاء من أكباع الأئمة الأربعة في كتبهم علم من ذلك إن لا يفعله كثير من شباب المسلمين ونسائهم ورجالهم وأطفالهم في أعياد المصارى من إظهار البهجة والسرور والخروج جماعات وجماعات في الشوارع والطرقات والحدائق والمنتدات مشاركة لهم في أعيادهم هذا مما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا نلاحظ أنهم في أعيادنا التي شرعها الله عز وجل لنا إلى عيد الفطر وعيد الأضحى نلاحظ عليهم غما وكمدا ولا نلاحظ عليهم سرورا أو بهجة بإعدادنا ولكن هي معادلة مقلوبة ولعيذ بالله في أزهال وفي أفكار المسلمين المسلم من المقروات أيضا الأشار لها المصنف يقرى للمسلم شراء الزبيعة الزمي التي جبهها لنفسه مما يراه حلالا أما ما لا يراه حلالا زي الطريقة اللي أصبحت لنا كلامنا، عنه فإنه لا يبزنا شراءها والبيع لو واقع يفسخ يقرى للمسلم أن يتسلف من الكافر ثمن خمر أو يأكل منه طعام اشتراه بثمن خمر أو يأخذ ثمن الخمر منه هبة أو صدقة أو يبيعه بها شيئا لكن لو أخذه من الزم قضعا عن دين فيباح كما أباح الله عز وجل الزم يعني لو واحد نصرق يحب يهب أحد المسلمين مثلا شيء من الطعام أو شيء من الشرب أو شيء من المال ويسلفه مالا من ثمن حمله ما فذلك السل يقبله المسلم تبرعا الذي يكرهه له ذلك لكن لو كان الانسان المسلم له دين على النصراني أو على اليهودي ويعلم أن ماله كله من هذا القبيل ياخذه لان حقه بالنسبه للشحن المحرم على اليهود بنص قول الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البخر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهرهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم لذغيهم وإنا رصادقون فإلا مقروم للمسلم أن يأكل من هذا الشحم المحرم على اليهود نعصي الإعداء والكره مطلقة في أي شحم شحم بخر أو شحم غنم سواء أخذه المسلم بشرائه أو أخذه بهبة أو أخذه بأي شيء آخر غير الشراء والهبة إنسان ممكن قلت بإيه وجه الكراهة لشحم اليهودي وقد ثبت التحريم عليه لشرعنا لماذا لم يعني التحريم هنا ثابت بالشرع يعني ثابت في نص كتاب الله عز وجل فلماذا لم يحرم عليه الشحم علينا وقلنا بالقراهات أو قال المصنف بالقراهاته قالوا إنه جزء من حيوان المذكة والمذكة حل له فهو لم يسبح ويرحل له لكن لحرمته عليه قره أكله من. يعني هو الشحن المحرم عليهم من الحيوان المذكة نحن بالنسبة لنا يجوز أكله لكونه المذكة لكن يقرأ الأكل منه المسبوع لعيسى أو للصريد يقرأ أكل ما ذا يهودي للصريد أو للكنيسة أو ذا بحاول نصراني لعيسى طبعا الكنيسة عند نصرى والبيعة عند اليهودي مما يقصد به التقرب أو التعظيم لشركهم حتى ولو ذكروا اسم الله تعالى عليه وكما يكره أكله يكره قبول التصدق منهم لأبي الصليل أو لأبي عيس وحكم المتصدق به عن نوتهم كذلك لأن قبولنا في هذه الحالة هو تعظيم الشر بعض الناس ممكن تقبل صدقات النصارى على مقابرهم أو على أموتهم الإبان ملك رحمه الله كاري هذا النوع من الزبائة خشية منه أن يكون داخلا في عموم قول الله تعالى وما أهل به لغير الله وما حرموش ليه لأن ربنا سبحانه تعالى بيقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني لما لك توقف هنا في المسألة فقال بالكراها خشية ذهوله سيوما أهل لغير الله يبا وقلب ولم يتجاسر على قلب التحريم لأن قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ألا نطعنيه لكن المذبح للأصنام لا يوجد خلاف في تحريمه لأن هذا مهل به لغير الله عز وجل وإيه الفرق بالإثنين؟ قالوا أن الفرق أن ما زبح للأصنام وما زبح لعيسى فيه فرق ما زبح للأصنام يقصد به التقرب إليها وما زبح لعيسى أو للصليب أو غير نحونا إنما يقصدون به انتساعها بذلك يعني هنا في القصد مختلف بعد في كده يتكلم المصنف عن فكات الكتابي المسلم. وذكاة الخنسة والخصي والسافق طبعا الخنسة والخصي والسافق أصناف معروفة الخنسة هو من جمع آلة الذكورة والأمسة وتكلمنا عنه بتفصيل في العددات والخصي تكلمنا أيضا عنه والسافق معروف المصنف يرى أن هؤلاء تكره زريحتهم يعني يكره أكل زريحتهم يكره قيامهم بالذبح لأن النفس تنفر من الخنسة ومن الخصي والفاسق في النقص هنا ما محدش يقول بقى طيب ما المرأة والكافر الكتابي وإن كان في كراها في ذكاتهم يعني يعني الكراها لماذا لا تكره ذكاتهم كما يكره ذلك المرأة تجوز لها الذكاء للضرورة لغير ضرورة والكافر الكتابي ذكاته غير مقروهة بل المقروه أنه يتخذ جزاق في أسواق المسرين آآ ما يريدش هنا الكلام يعني فيه هنا خلاف يعني لا يظهر ان احنا نقيس هذه الصورة على على هذه الصورة لان المرأة فيش نفور من ذبحها والكاثر فيش ايضا الكتاب فيش نفور من ذبحها لكن الخاصية والخنسة فيه نفور من ذبحها لان الناس بتنظلهم باضطراب ولماذا يقرأ ذكات الفاسق قالوا لانه لا يقر على سفقه لا يقر على سفقه بل يهاجم او يمنع عن سفقه والبدري أو نقدا اذا قلنا بأنه غير كافر يعني اذا كانت بدعته غير مكثرة او لن يرتكب بدعات كفره فهنا يلحق بمن يلحق الفاسق يلحق بالفاسق لكن الكافر الكتابي يقر على دينه كما هو معروف يا سبحان الله يعني الفاسق لا يقر على فاسقه والكافر الكتابي يقر على دينه لنفس قول الله تعالى لكم دينكم ولي وبالتالي لم يكره ذريحة الكافر الكتابي وقرهت ذريحة الفاسق لأن السفق هنا إيه لا يقرر الإنسان عليه محدش يوافق عليه مسألة ذكس الكتابي للمسلم فيها أقوري في, في المذهب بعض الفقهاء قالوا بالجواز يعني جواز أن يذبح للمسلم يجب أن يذبح لذكحته وبعض الفقهاء قالوا بعدم الجواز بعض الفقهاء قالوا بالكراهة ويجب ثلاث أقوال مذكورة في كتب الشروط فيه توجيه للإمام الدسوقي فيها في سبب الخلاف هنا نتكلم عن تتم ذكرها الإمام القرافي ونحن دايما بنحاول نجيب لكم بعض الفوائد الطيبة من الزخيرة أو من مواهد الجليل لأن فيها تقسيمات وفيها فوائد طيبة الملكية كعادتهم يذهبون إليها الإمام القرافي هو ليه يتكلم عن أصناف اللي تجوز زبائحهم واللي لا تجوز زبائحهم ونقلها عن بعض العلماء أن هناك ستة لا تجوز زبائحهم وستة تقرأ زبائحهم وستة مختلف في جواز زبائحهم القسم الأول الصغير الذي لا يعقل والمجنون حين جنونه والسكران الذي لا يعقل والمجوثي والمرتد والزنديق الستة دوش لا تجوز زرعيحهم بحل من الأحوال النوع الثاني اللي هو الستة لا تكره زرعيحهم الصغير المميز والمرأة والخنفة والخصي والأغلف والفاسق طبعا المصنف تعرض للخصي وتعرض للخنفة وتعرض للفاسق ولم يتعرض للمرأة ولا للصغير المميز منشأ الخلاف بقوا هنا هل النظر إلى أن ضعف طبع الثلاثة الأول يمنع من وقوع الذكاء على وجهه ومشابهة الخصيبهم ونقص الآخرين من جهة الدين أو أن القصد والفعل من الجميع ممكن فتفاح يعني ليه قالوا بكراها قالوا أنه ممكن أن الصغير والمرأة والقنسة يكون طبعا فيه ضعف وبالنسبة لللساق والأعناق قالوا إن هو بسبب إيه؟ بسبب النقص الذي لحق به من جهة الدين إن هذا تارك للختان هذا تارك للصلاح أو إنه قاضي والسالم من الجميع ممكن فتصح يعني يصح إن يزبح أو يصح أن يجوز يزبح يقل أو يجوز أن لا يقل القسم الثالث اللي هو مختلف في جوازه تارك الصلاة والسكران الذي يخطئ ويصيب، والمبتدع المختلف في كفره والنصراني العربي والنصراني الزادف لمسلم بأمره والعجمي يجيب إلى الإسلام قبل البلوه وهذا كله على مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه تقسيم طيب من الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه او الامام اللي نقل عنه الامام القرافي وكلام الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه احتوى بعضا من هذا التقييم بذلك ابناء الطلاب نكون قد انتهينا من الكلام عن القسم الاول والقسم الثاني من اقسام الزكاة عن الذبح وعن النحف ويبقى لنا بعد ذلك بقية الكلام عن احتام الزكاة في النوع الثالث والنوع الرابع، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.